نفس الموضوع المنهج الذي صار عليه احمد والذي صار في قبله بخيم المخلط الذي بقيه اسلخ من احمد ثم قام بعض الاطابر الاساسة تم تخصصين بدرافة اختراسة في كتاب سماه مقدما مزهد بخيم المخلط تعليم المسند وعدل احاديثه ومنهج بخير المخلط في مصنفه ولذلك ذلك وقد اخذ هذه المعلومات كلها من تعجبات بخير المخلط في كتب التراجل لان لمسند لانه, لأنه مفقود. فكلامه على المسند احمد ابن حمد. مسند احمد كتاب عظيم وهو من اعظم دعوين السنة كما قلنا يقول انه احمد عبد الله فاحتضوا لهذا المسلم فإنهم سيكون بالناس إماما فإنهم سيكونوا الناس إماما فما اختلت فيه المسلمون فليرجعوا إليه فليرجعوا إليه فإن لم يجدوا فيه حيلة قضية فليس بحجة أو كما قال الإمام الله أحمد أبو موسى المديني يقول مستد أحمد صحيح ابو مسلمدينة يقول ان مسلم يراحل نحبل كله صحيح. وهذا كلام غير صحيح. كلام ابو مسلمدينة في حكمه على مسلم احمد لانه من الصحاح هذا كلام غير صحيح. وصحيح ان مسلم الإمام أحمد،, الامام احمد في الصحيح والضعيف بل والموضوع. بل والموضوع بعض الناس قالوا انهم ليس فيه الموضوع وانهم فيه الضعيف اقلوا بالضعيف لان الامام احمد نفسه قال ان في المسند احد الضعيف في المسند احد الضعيف كان احد ثلاثي الغوية لفضل عصقران مضار وغيرها من البلاد لكن منعوا ان يكون في المسلم حديثا موضوعا. الحفظ العراقي تذذب هذه الدعوة. وجمع مئة المسلم اربعين حديثا موضوعا. قرى حوالي اربعين ان يزيد قليلا. مئة حديثة التي حكم عليها العراقي ومن سلقه بالوضع. فانتهب بذلك. الحافظ ابن حجر عزقلالي رحمه الله. لغض على الحافظ العراقي. وبقوله بانكساء ان يكون في المسلم حديثا موضوعا. فوقت على هذه الاربعين التي اعتقدها الحافظ العراقي حديثا حديثا. وسمى كتابه القول المصدق في الذبيع على مصلب الإمام أحمد. القول المصدق في الذبيع على مصلب الإمام أحمد. إذا هذا الكتاب، إذا قرأت هذا الكتاب، لو جئت إلى الحافظ رحمه الله، أحيانا يجامل الإمام، وأحيانا يكون صادقا فضلا على العرب. وهذا سأل علم العلم الثلاثقين خاصة حفظه محذر كان في غيرت الأبد مع الشيوخي حتى انه انتقد على ضعف أهل في زمان انتقادات بين أقرانه ولم يدلغ هذا الانتقاد مشاريخه فلما طلب إليه أن يبلذ هذه الانتقادات التي في كذب الأشياخ رفض وقال أبطل بذلك في مصادرين ونسى في هذا منافاته في أقراض العلم فإنه قد أبرد ذلك بعد وفاته بل بعد وفاته هو طبع ذلك النظر وطبع هذا النظر الشيء من ذلك أن الإمام ابن حزف قد ذب ودفع عن الإمام عبد الانام أحمد بإرادة الحديث الموضوع في هذا الكتاب هو الكتاب القول المسدف أنا أقول لك أحيانا تشعر بأن الحافظ عند حق وأحيانا تشعر بأن الحافظ متزاهل متزاهل في جهة في جهة تثبات الحديث لا في جهة تثبت فهذه الحديث ينص منها بعضها للحافظ من هذر لرده ولا يسهده البعض الاخر. الشيء من ذلك ان المسلم فيه احادث الموضوع. قلت ام كسرت. وان من قال ان المسلم فيه الحادث الصحيح والضعيف والموضوع لا شك ان ذلك صدر عن طمر غور هذا الكتاب. وستنقع سريدي ومطوري. ثم إن الإمام أحمد قد في كتابه هذا مع أنه لا يوازيه في الكثرة والعمل مسند آخر وحسن السيار أحاديث كثيرة قد وحديث أحاديث كثيرة رغم ساعة هذا المسند بل قد قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من مئتين هذا قول في غيوب يعني بعض الناس قالوا ان مسجد ورحمة رغم متعاده وحسسي اقاده وتكثيبه قد سادوا احاديث الصحابة, الصحابة لماذا؟ لماذا قد الصحابة؟ لماذا ناخد متعلق للصحابة؟ انا مش احاديث مووية ولا احاديث سنن انبعين احاديث صحابة لا سيد صحابة قالوا انهم قد يخرج الحديث حوالي 200 صحابه. لما كان موضوع المسلم في اثنان كل صحابه على حدة. قالوا فقد سادوا احاديث حوالي 200 صحابه. القول ده مغالقين. قول ده فيه مغالقين فيه جدا. في حديث 200 صحابه قول بعيد. ولكن فادوا احاديثا سيهاية الشهرة. وكان يفتغي ان تبوتهم مثل حديث المزارع وهو من حديث عائشة هدى المخير مسلم ومشرت بمكان بحيث لم يكن يدع احمد ترك هذا الحديث يقول الشيخ شاكر بل نرى ان الذي ختل مسلم من الاحاديث شيء قليل شيء قليل وهذا اذا قول من, من احمد من الشيخ شاكر لا شك أن هذا قرم فيه مجازفة أن أحمد بن لم يفوته من الحديث إلا شيء جزير هذا قرم أيضا في مجازفة لأنه إذا رحبت نفسه هذا المسلم من بيني أي كم حديث 750 ألف حديث 750 ألف حديث فهذا المسلم الذي بين أيدينا لا يكمل ثلاثين ألف لا يكمل ثلاثين الف. فكيف يكون المثلة ومثلة الف حديث. المنتقى من بين سبعمية وخمسين الف حديث لم يكنه الا شيء يسر الحديث. بل هذا الذي بين ايدينا هو انتقاء لاعداد كثيرة من الحديث بلغة سبعمية وخمسين الف حديث. فهذا الانتقاء بالنسبة لأصل لاصله الموجود عند الامام قليلا جدا. فكيف بالاحاديثة التي لم تقع لأفر انتحام النبص. ولا تكون في بس معادل. مسلم الشيخ احمد شاكر. هل خدمة طرات قليلة. بأول خدمة عليه من الشيخ احمد شاكر رحمه الله. وهو من عباد اظهر الافاضل بل هو هذا الازعر صوج مثل هذا الامام عظيم الذي عمل قاضيا شرعيا على مدار 20 عاما يعمل قاضيا شرعيا في المحاكم المصرية ثم كان ابوه شيخا او وكيلا لمشيخة الازعر فهو من بيت علم وهو ايضا حسني النسب ينسى الى الحسن ابن علي ابن طالب رضي الله عنه فهو من بيت الشرف ومن بيت العذن وعلم فيه. وبصرفه الباقي منها الى الان وبلا ما و اكثر ذلك اذيعا وشهرة واخر العلامة اللغوي الاذيب الشيخ محمود شاكر محمد الله تعالى وعطال الرقام ولا هذا الرجل الموجود ينشره معزين الناس هنا وفلك. صدق. <تصفيق> على <علمتين>؟ فكرة، في <تصفيق> الحقيقة الشغف، الشغف مشاكل في كمبي، ولكن أيهاذ أيهاذ في المسند يعني ردع جد الشرح المشاكل، لأن الشغف المشاكل كان صد حبيف. واما اكون محروط فهو لغوي وطولة فهولة. لم يكمل الشيخ اعمى الشاكر بل وصل في المسند حوالي ثلثي المجلد الثاني. والمسند في اصله ستة مجلدات. والشيخ اعمى الشاكر لم يكمل المجلد الثاني. الاول ثم الثاني ولم يكمله. يبقى منه ثلثه. ثم توفي اغره. او على عادته. هذا لا يكن فوقه ل هو يكن كان يجب لا هذا جمع اصول المساهم اما حديثا جمع مشاكل رحم الله كانت في دعاده وعرفت ذلك من شرف الشيخ محمد نصر التهامي رحمه الله فقد تبرع على بيته 3 سنين الحديث والعقيدة والسكر. الشيخ محمد النسيب الرفاعي لما سألني عن كنيتي فقلت له قبل اشباد. قال ايهاته ان تبلغها ابن لبا. وهو اشتبع مشاكل كانت كنيته هذا قبل اشباد. فقلت له اتعرفه قال هو شيخي. وقالت تلمزر على رديه في سوريا وفي مصر. فقلت كيف كان حالو؟ قال كان ملتد من بسنة قائما بها. ولكن كان فيه دعابة مصيدة على منعج الأسر ولا حرك. فقلت قص علينا. قال اذهبت اليه يوما. فقلت يا شيخ أبأ انا لك ان تكتب مصطفا كاملا. قال او ليست مصطفات مصبقات كاملة؟ قلت لا. قال اذا انت لدى تتبع اخبار اهل البيان. قلت يعني لك مصبق كامل؟ قال نعم. فدخل بيت المصبق خرج. ثاني برسالة مثل الكفر تسمى بيني وبين حامل الفقر. بيني وبين حامل في مساء الملائكة. المساء الرسالة ملزم حوالي خبطان الفتحة ما بدأ في السلطة قال هذا ما صنف كامل لا ما صنف كامل الشيخة مشاكل بدأ في كتب كثيرة وهي كتب عظيمة تاريخ التمر وكتاب محلل النحاس وكتب كبيرة لو أدى لجاء من من أعظم مراجعة الإسلام أكبر بعد الشيخ مشاكر الشيخ الحسيني هاشم بعض المجلدات ولكن جهده ايضا يخصر عن جهد الشيخه مشاكل ثم الجهد المبذول من هنا ومن من بعض فروة العلم لم يكن ياخدهم المثالة جيدا بل ولا فئمة رضيئة لان الشيخ مشاكل كان يعتمد على حوالي 15 مخطوط في هذا الكتاب ذكر ذلك في المقدمة, في المقدمة الكتاب هذا سألت الشيخ صنفيد ألماني عن مدى استعداده لإتمام المسند فقال لا يكمل المسند إلا أحمد شاكر وهذا تتابع اعتراض أهل العلم وده اعتراض بغض علم الشيخ الألماني يقول استفدت من الخدافة أيام الزهادة وقال لما استفدت المحتزين إلا من أمثال أحمد شاكر على اعتراف قدر الرجل وعلمه واعترافهم جميل ونبيل ثم الجهود التي بزلت الاسطوب زي الان من جهة مؤسسة الرسالة لبابا هذا الكتاب وتحقيقه من اوله والالغاء في ادعاء مشاكل وان كان الالغاء ليس في كبير قيمة لانه لا يساعد وهو شعيب الانعود حضر الغطاء الا الاستفادة من ادعاء مشاكل حتى جاء هذا الكتاب في حوالي ستين مجلدة ستين مجلدة هذا الكتاب بدأ بخط يد الشيخ في المعرض الماضي إعلاما للناس أن المسند قد يعني تم تحقيقه وسينشر عمى قريب حتى لا يفكر أحد في أعادة هذا الجهد ويبقى صنطيرة. على اي حال. وبعض الناس لن يأخذ بعجل بهذا الجادل اللي وجدته من ست الرسالة. فأثنوا اعباره ناس اخر من طلب العلم حتى خرج الكتاب ايضا في ستين مجلد وهو مطبوع الان. ويوزع مجانا على نفطا بعض الغراء مكة. ولكن الكتاب لم يقضع الا من حوالي ثلاثة اسابيع فقط. يعني لم يوزع هذا الكتاب مجانا إلا منذ ثلاثة سبيع فقط ولم ينجب الكتاب إلينا بعد هل سوف نحكم بصنا نعم؟ الكتب الخمسة وهذا رأى من الكتب ولما انتفقوا منذ القديم على قد ستة بنقول أصول السنة لم يقول هذا الكتاب ورد في أصول السنة معنى اصول السنة اي كتب ستة افصول. وهي البخاري ومسلم. وهما يؤثر عن الحديث بأنه متفق عليه. لو قلت لك حديث متفق عليه اهي رواه البخاري ومين? ومسلم. بعيد? ولو قلت لك حديث رواه الستة يعني البخاري وبسلم وابدهول والترملي والنساي والنمين والنماجة. بعيد? هذا الذي قال عنه السدة او رواه السدة ولذا قيل ذلك رواه اصحاب السنن فاعلم انهم او داود الدرنبي النسالي هذه الكتب الاربع تسمى كتب السنة ويضافة الصحيحين اليها تسمى الكتب دي السدة هنا يغمز غمزا هنا يغمز غمزا اللي هو قطير السلسي بعض الناس اقول لك ابو طاهر الثلفي. ها? مش كل حده بقى كده الثلفي. لحظة بقى الثلفي. بكثر الثل. لان جده كان اسمه سيلسا. كده بقيتمه هو مش الثلفي. بقى? ابو طاهر اهل ابن الكتب خمس. عدل ستة على الدماجة. عدل ستة مين? ابن ماذا. ليه طاهر ما عدلش قلّك لأنه ما يستويش في بعاصم الأصول. ليه؟ لأن كل من صرنا به ابن ماجه كل من صرنا به ابن ماجه عن بقية الكتب الخامسة كده ما هو بعيف هو منكر. ما هو بعيف وما راه ابن ماجه وهم عقود في أحد الكتب الخامسة البقائل النسرة ورد تبذل نسائي. فيما موجود فيها سواء كان صحيحا او ضعيفا. على اي حال العبرة فيما انصرد به ابن ماجه عن الكتب. ولما كان انفراض ماجه عن فقية كتب ضعيفة وامكره لن يعد ابن هذا الكتاب من اصول الاسلام. وده رأي زبادي وجهها. رأي في غاية دماجهها. والانجح منه ان يعد سرد دارمي من اصول الاسلام. الانجح من ذلك ان يعدد سنن الثانيمي من اصول الاسلام السبتة. لماذا? لان سنن الثانيمي تعلى اسانين وانظف اسانين وفشمتهم مما هو ابن ماشا او ابن سنن ابن ماشا. بل الثانيمي نفسه متقدم في الطبقات على مين? ابن ماجي. نفسه. متقدم في الطبقة. وهو لا على الزنادة من فكان الحق ان نعد لكتاب سنة الدرامي من غصول الاسلام. لذلك هي مشكلة حصلة للزرعين. المستشركين لما قم يعملوا المنظم المفارس لأصاب الحديث. هم اللي اختار كتابي يا باشا قوم يا خطر اتفضل هي حقيقه كثيره وقد جاءها هذه الحديثه التي بها الامام ابن ماجه يعني ليست نقيله هي بالنسبة لبقية لبقيه الصهابات هي قليله لكنها بالنسبه لحجم ابن لحجم كتاب ابن ماجه هي كثيره ليست قليلة. وقد جمعها الحافظ المصيري في كتاب سمعه مصباح الزجاجة في ذلائل ابن ماجه. مصباح الزجاجة في ذلائل ابن ماجه. كما عمل المصيري هذا رحمه الله زلائد على الكثير من القطر. فعمل زلائل المسند ابن احمد ابن حبل على قطب الستة سمعه في ذلائل المسند. ومع لا كلمة ذوائل التي فرارها فرحبوا الكتاب سائلة عمة في أصول الإسلام او عمة في كتب التي هي تسمى أصول الإسلام للسنة وهناك ذوائل ابن حبان وزوائل ابو ياعلى وهو من ذوائل التي صدعها الماء ابن, حاجب... ابن حسن يساوي لا اي تابي كمان هل هي بالوعتي اقول لك ان السلس الالك ان المستشعرين لما قم يعملوا موقع طوبات مفهرة لالصف الحديث اختار البخاري ومسلم عبدالعون الكرميرين النسائي ايه ابن ماجم ثم ادخلوا مع هذه السلاسة مع الستة سياسة كتب وفريان مسلم احفر بن حفل وانت المالك سورة سنة الداريمة. لحد هنا ممكن تقول بس اشرقين عام عملوا سنة الداريمة. فكان بالإمكان تاخذ سنة الداريمة وترك سنة الداريمة في الوقت. لحد ما جاء الحافظ الملدي. الحافظ الملدي. فعمل مرجم اطراف او فاهمت اطرافها. على طهرة اطراف لوصول الاسلام. هذا الطهرة هو استخدم اطراف الكتب الزدة كما اتفقنا عليها من امرسنا البيئة سنة ابن مهجة. وضعنا اليها وكذاب الشبائل التربغي وعمل اليوم والليلة للابهام النساء. اذا هنا الحموض البنزي استبعت كذاب سنة مين? سنة تاريخي. ثلاثة بتاريخ فتابعه لسنة اجتماعه مع جن الاطراف ومع جن الاطراف الاثني ان مؤجر الاطراف راجع على المستشرقين لكذا فادب على الطوب الحديث وقال بان اطراف الاثني في كتاب مفصل تحت الاشراعي في معارف الاطراف لابن المرزي طبعا. طبعا. الادراث يعني اطراف يعني الواجب لما اقول لك خرج لي الحديث الذي يقول علاية المنافق ثلاث اذا حدث كذا واذا وعد اخلط واذا اتم الاخر ومعاك انت كتاب فيه اطراف الاحاديث اطراف البتون بعد ذكر اول الحديث في الوقت المطروحي الكتاب بعد ال Weihnlus لديد الكتاب بعض العَضائية هديف حصى عذا؟ حرف عين علامة المنافت دau حرف العين في الآن être لم أعرف هذا جهاز المثل يسمى طرف المثل هو طرف الحديث والحديث له طرفان طرف من جهة الإسناد وطرف من جهة alongside طرف من جهة الاسناد وطرف من جهة Almighty فهذا فرص البن. وهذا فرص الاثنات هو الصحابي الذي يروي هذا الحديث. فلو أنت فأنا أقول الله أنه الحديث فأنت تنظر إلى كتاب تحفظ الأشراق باشرة. وزأسه بمسند أبي هريرة. ثم تنظر في سورة مجموعة من الله عن أبي هريرة سيدك سعيد المختولي. تبحث في السين من الرواس عن أبي هريرة. من الراوي عن سعيد الزغري الميم سعر في الميل بعد نوات المحمد إلى الوصد الميم من الذي راوان عن الزغري حباد تضحط سعر في الحام عن الزغري وكذا حتى قصري إلى طرف الحديث من جاهة السند عن طريق زبقاء الأشراف وطرف الحديث من جاهة المتن عن طريق ميل عن طريق المعدة من المفارس أو عن طريق كتب الأطراف فالرناسة لكل كتاب الآن فهرس دي لبن سمعنا فهرس في انتباه الفهرس دي الأطراف يقولنا ده فهرس انت من. وده فهرس ابن وده فهرس البخار معناه ان انت تستطيع الحصول على اي حديث في اي كتاب في كتب السنة عن طريق هذا الكتاب الذي يسمى أطراف بي لديك الذي يسمى فهرس انا عاد اقول لك ابن الفهرس غير الاطراف اه غير اللي يتبع لبن فهرس يعني كتاب الاطراف لبن الوقت اقول انا عايز اعمل فهرس لسير بماجه عشان ينصل عليا الرجوع للحديث انا قلت نعرف طرف الحديث ينصل علي الرجوع ايه ده شيء والمؤجر المفهرس شيء تان ايه وانيبقى ببعضه كده خرجنا على الموضوع بتاعنا المؤجر المفهرس فاغفته ان انا ابحث عن الحديث من خلال كلمات الحديث مش من خلال طرف الحديث لعم خلال كلمة في داخل الحديث لا يشتغل أن تكون اول كلمة ولا ثاني ولا ثالث ولا اخر كلمة. اي كلمة في الحديث. ويحصل بك ان تتخلئ اغرب كلمة في الحديث. كما في الحديث هذه اذا ربناه ورسلنا بي علامة المنافق ثلاث. ما؟ اذا حدث كذا. وذا وعده اخلص. وما انتمنا خواه. فالما اي اروه على هذا الحديث في النهضة المفارسة هقول لي يا طوى مثل ابو على نفس. ما فيش كانت لماذا لأن المعركة تطارد ده. ما ينشي علاقة بالاسمين. اما المين العلاقة جفت الاشراف. لما اجي ابحث و جفت الاشراف. كعرشة حتى الطريق المن وعرفاض المن. انما لابد ان يضب الى ايه? الاذناء حتى اتطيع بحث فيه. اذا معجم الالفار. وذلك يمكنه او رسول الحديث او المعرضة بالمفارس لعرفاء الحديث ولا تقول لعرفاء الحديث أو مقدمات الحديث أو الاول الاعادية ولا نقول لعرفاء الحديث. هذا اللفظ في الاول في وصف الاخر الامر لا يوجدنا. فمثل هذا الحديث الذي مثلنا بها على المنافق ابحث عنه في عدة مواقع. ابحث عنه في مده العالمات. اللي يمعون من علماء مده نفقه. المدى من المناسب. على الهات المناسب. مدى ثلاثة المدى من ثلاث، مدى امنا. النيها مدى اذا انتم منا. مدى خادة. المدى اذا اذا انتم منا. خان. مدى حدث المدى اذا حدث. مدى كذب. وغير ذلك في لماذا? لان انت تفرغ وترجع وانترجع على إذا قالوا فيها السلسة. ثم تبحث عنها. متوعي المرد من فارس، متوعي المجر من فارس، بتلاقي ضبط الكلمة بتاعتك موجود. يعني بتسير مثلاً حدثت وحدثت وحدثت وعلي ذلك من جميع أوصي على في عدد من الكلمات. فانتعشت عملية حدثت، فبصار على لحدثت. لأن حدثت اليوم ممكن تكون تافط على هاي. فتستفسى حياتك في قرأت اللي وما تليش لا انت بقى تكون عارف انت تبحث ازاي. انا عايز مادة ايه بغضب. مادة تحدثة اول. الاصل ان انا هكي على الاصل الكلمة مادة تحدثة. معايا? وانا احنا هكي مادة موجود الكلمة بجميع الوناسة والبطاعة. فنرجع للحرف المطبوط اللي انا عايزه في الحديث الاماني. انا عايز مادة تحدثة. فانا اشي رأيك تحدثة. ده ممكن فضيتها ايه وتاجرات كتير في دعوات لكن ما تتحدثها عينها اي مشروع كده يتحدث هتلاقي وإذا حدث كذا قال ابو البخاري كتب كذا وكذا اه مثلا كده كده وكذا اه احمد كده كده وكذا موضوع معظم المصادر بتاع كتب لا سبع دائره الكتب السنه البخاري مسلم ابو داوود الترمذي النسائي ابن ماجه والكتب الثلاث اللي احنا عندنا كذا لاحمد وكذا مالك سنة التابعي معايا هذا البخاري والمسلمين مسلم م الدال على فتحه وللامام النسائي الثين وهي لماذا بحرف تحى عليها والالتالي ميتيج داليا وعلى فتحة. بعدها فتحة. والمواطع مالك طعا. بعدها فتحة. والأحمد حمد. بعدها فتحة. بيه تمام? ننتقل بقى. تمام? وبعد الخطب الثاني. حسن مين احمد يوسف للمسائيين في السراء بالجماده جه احمد حمد لا ف قال التعليم جيد على حسب كل واحد اذا غير الموضوع هذا يبقى عندك كتاب ايضا لخدمة الموضوع انا مقولش ده خدمة اللحظ. انا بقول لخدمة مين؟ لخدمة الموضوع لخدمة الموضوع وهو كتاب مفتاح كنس الظنة تسمع كتاب ايه؟ اه؟ ايوه مفتاح ده أسد علي ايش مفتاح 3 مفتاح الوراء 3 12 مفتاح, مفتاح. ماشا كتاب مفتاح كروزو صرنة الكتاب ده يضم 14 كتاب يضم ايه 14 كتاب هو مجلد واحد يعني الواغ المفارض 3 مجلدات وبرش ما كان 9 ومفتح كله يوصينا واحد الواحد ويش ما كان موقع جانب الكلام كله يوصينا نه؟ ويجي الكيام؟ هو كل ما مرحبهم جدء الوزن؟ عايبه نضيف دهال كده ومفتح كله يوصينا قولنا هو موضوع مش بالكلمة يعني انا عايز ابحث في الموقع المفعص عن موضوع الإيمان بالملايجة الموضوع الإيمان بالملايجة سأدعم جدا في الموضوع صحيح ولعل اللي قبله بكونا فيه أما أنا عليه فيه في المفتاح هبصة إيه الوضع تحت باب الإيمان فوق كده أقولك الموضوع الإيمان فوق خلص الموضوع إيه؟ بس انت بقى تكون زجي وعارف انت بدور على ايه مش معروض جمال يا باب الله يدفع سلسل كده اللي هو عمل الكتاب وقول لك تعال اتعال تدور على ايه عسى نقول لك انا عقل كين وانت عقلته هون انت يبقى عارف انت بدور على ايه ليصحش مثلا الواحد يقول بدور على الجميل بالمائكة او الحماس بالغري او بالقبر ويروح يدور في كتاب الشدود لا يعلم الحد لا يعلم انه قام عليه الحد فهو بس يعرفه على دور على اي موضوع ونرح لرأس هذا الموضوع موضوع في كتاب المفتاح لك كتاب الإيمان بالملائكة قولة الملائكة صفات الملائكة من اي شيء خلق الملائكة عمل الملائكة تقسيم الملالكة. ويجب لك يعني اضفة وفاصل الملالكة. ملا؟ وتحت ضجع من هالفرع ابن العالمين دي. هنوهي على موادع للبحث في الكتب 14. بس. موادع البحث دي اللي هو اللي اربع خمص لو انك في المرور الأفضل حد رأي شانك انت بقى حد رأي شانك هذا؟ مؤلم كده في اسمه فين سنك محصتاش الاخلاق هو يا العرب ترمي احتجيني عن على فكرة عمل اللبنة الاستيساقية هذا الموضوع من فارس الموضوع الفارس. ومتعقل الصلة من اعظم الاعمال التي يهتم بها المسلم ان يبغي ان يكون اعظم الاعمال لكذا المسلمين ده عاجة تفرهم فالحجمة ضلت المؤمن الحجمة بلد المؤمن هو الحقيقة كان فيه بعض النقص الذي يفاجبه في المؤمن المطارس استبركه استاذ قامل من اهل العلم في جامعة المالك بن فوضع هذا الكتاب وصغير اللي اتعدل به صفحة. وضع هذا الكتاب او تفرير هذا الكتاب في المعظم الفرصي كل كتابا كاملا. ودع عنك من لم يكون له كبير ويصغير مباعف الحديث ان يقول لك لا يحل اقتناء المعظم المفارس في بينك. رجل من هذا العلم. قال هذا الكلام، ولكن هذا الحقيقة بأن العلم بالفقه والوصول، أما الحميف فهو حاطب ولايت، هو حاطب ولايت، وكل أنزل تكلم كليل مناده عدد طملت، وبران عليه سير تلاميذه وأذمه كل واحد قام على المعدن ومارس حرقه، بران الحاضر الآن تبلغ في السوق 370 جنيه. ها؟ شو نفس الجاه لأدى مين؟ الى اي نتيجة؟ كل واحد يمراح حراق الم... أبي الثالث قال لي انت عندك المعظم قلت له ايضا قال لي لا يحب ان ليه؟ بيانت في الكتاب المتصلنا انه حرام قال لا الشيخ بتاعنا قبل حرام حين اقتناعه حرام؟ ها بل انجيل مش حرامته واختناناه انجيل نفسه مش حرام فقال ما لا بالانجيل وبرح من الألفاظ دينا وصلنا يومي فقال لأ شيخنا شيخ يعني لا يفضل أبدا فقال على أي حاجة أو الصلاة قلت تبقى تبقى تقول لي حرمي قال لا ما أنا معرفش بس شيخي قايش فتبقوا لابن التفليق المزمون فروح تقلو الشيخ قال الشيخ ولا الخاصة اليهود والنصارى الخاصة باليهود والنصارى سواجد ان ما فيش مدة في كده موضع يفعل تثناء هلونا من صحيح؟ نعم انتون والله ان, إن صح هذا عن شيخي فانا اوقي انه لم يفهم كيف يفتح هذا الموضع ماذا؟ وكانت ده في المعرض الدولي الكتاب من حوالي أربع سنوات مجرد طبعا احدا المعرض الدولي يعني موجود فبحثنا عنه مادة هوا لأياب من الحلس وما ناثر عياب من الحلس فيها اللي هو يدخل لا فشيخك انت من تأكد ان غادح الكتاب فقال يمكن فيه نفس طبعا لابده يلمس الحجر ذلك على اي حال هذا عمل علمي مبارك ينتفق للمسلم والحبنة باللضوء. اين بوجدها? الثماث ساعة. لو انت العودية مر على مسلم وهو يرني. وقال يا مسلم هذا حرام. ما موقف المسلم في هذه الحال? يقول له والله انت يهودي ما بدي ياخد من ذاك نصيحة. ولا يخذها منه? يخذها. ولا مش كناها. فداعمل تعالى ذلك للعاصر الحديث. العصر اللي إحنا فيه على السنات أصحاب الأموال وراء العمل لأن العمل يحتاج من اثنين إنه ما إحنا عايزين على على الكمبيوتر ودا دي أظن تعملكم من المأمور ما ها تعالى ده اللي هم على الكمبيوتر حتى تفهم هذا الكلام أنا كنت شاهد مع بستة ثلاثة بعشر شهادة أبناء 80 و 3 و 4 و 5 و 8 وانت بمع شغش ليه واسمت للتعليم لان انا اللي ماسك مكره في حقير كل مؤسسة اللي هي ام صاحب مؤسسة طبعا بينها بينها معلتها المدينة وانا كنت شغال معها 4 سنوات كان يفكر قبل ما اتولت مع الصنع كوميوتر بس كان صقير ايامها ثم لما فاية مليون يوم ها عوازه هو وهو واده على الفكرة الجهاز العلمي انت تعمل كده بالصنة يعني معناته انت علمك لا يكله ألف عالم وطالب علم يشتركه في المشروع ثم لما للنصار عنده لما للنصار عنده ايه؟ المال والجهاز العلمي لانه ماشي عباد الرافة وست لسالة لا مكتب تحقيل في القاهرة في المغرب في الجزائر في تونس، في السمينية ثلاث مكاتب ونسلف علينا الشيخ عبد المحسن التركي اللي هو مدير جامعة ابن سلوت في الرياض، ولا مكتب في الأولدن هو مثل شو شعيب المكة الرئيسي وغير ذلك من المكاتب المهم لها قطر جادره <تصفيق> فلتتمنى الآن عندك البارة عندك بالفناز فقال له هذا الظلمني أن يشتلك مع الواعي خشية خشي الفشل خشية الفشل طب ايه وضع الفشل حد قال ان التقدم التكنولوجي في استمرار ونوام فربما يجبع السنة على كمبيوتر لصفة معينة فالعوم القادم يخرج الكندوطر أحدث لنا فيبتهى مشروع, مشروع الرسالة خدماتك رجالي؟ خايف ايه هو أي لما كنت شغال مع الريال دار فماسك مكتب للتفقيد كانت سنة من 85 إلى 87 اميلي انت معرف انا عرض شغال مع الريال وعايزك تتوقف في مسألة مشاركة ميال دي المشروع. فالحقيقة كلمت احمد توفيق. فقال لي انا مستعد. كان يتكلف المشروع. ردوان دعبول قالوا يتكلف عشر مليا. احمد توفيق قال له انا ارعى احضار هذا المشروع عشرين مليون. انا كنت فرحان جدا. لا لاجل ان احمد اشترك المشروع. وهنا لاجل ردوان دعبول اشترك المشروع. انا وانتو المستفقين. طيب? وانتو بتاعي. وانتو الارحي. ولكنت حريص. فدى الانتظار كيف تعلم اصحابها المكر دهاء لو لم يكن لهم دينا يردعوا عن ذلك. في مثال ما? احنا الثلاثة. واتفقنا على المشروع. وبعد ما اتفقنا ووصلنا المراحلة الاخيرة وجدت ردوان يتحور بذورة 180 ضرنة ويخوف احدى من المشروع ومن الخسائر التي يمكن ان تلحق بالمشروع. حتى اعتبر احدى في نفس البجلس في الاخرين. وقال لا. انا اخوان المسلمين. فقال ربوان والله بالأسف الشبيل يا اخي انا كنت اتفاقر مستقر في جواري ثم لما خرج رضوان وسافر الى الاردن وانا كنت في الزيارة عشر ايام بعدها بحوالي سنة في الاردن فوجدت ربوان وقال بولك اتفاقر قال لا فانا كنت عايز اختبر احمد كنت عايز شايف؟ كنت عايز اختبر احمد واختبر من استغادر المشروع عشان انا كنت عايز ندخل المشروع لوحدي. ها? وعايز اضمن ان في في السوق. وانا كنت اعتقد ان اعلم يؤديس من الاحد الا احمد أقفلك. فكنت عايز ادخل فيه. قلت اعوض بالله. وقال انا ابو رب في الحالة دي. فانا ما اعلمت بهذا الخطس انه هنا. وانا اعلمت بيه فكان احبت عندي اقرم لذلك لما بدأ المشروع هو سشل في مهنه وانسق عليه بخلصة ملايين وانتهى في الصور انتهى بخلصة ملايين شيء اخرى تسمى معاذنة اقرم الخيرية يقولونه ولا خيرية العاد فالبالبنين مع عائلة كذلك بسهم يقولونه مؤسسة تتقرأ دي تابعة لسالح عبدالله كامل الرجل السعودي الذي يملك عشرة بنوك في السعودية ومتجاوز مين هنا؟ صفاوي السعود خطبات؟ وحامل مجرع ضلاوي المشروع جمع معرفش حوالي فتة كتب على سبعة وروجان مع فغاز واللي بتنعو نفسهم دي المحاولة الثانية بخدمة السينة. وقدت وقالت. وكما قلت ان هذه الدارة والمؤسسة نقرأ القالب عليها. اولا كان يسوف كنت نصنع الكمبيوتر لو قلت له اطلع له الكمبيوتر فليس كده معرفش اطلعه. فما كان يشبه الكمبيوتر نظر. كيف يستخدمه. يعني معرفة الكمبيوتر بيلا كتلوك. ويبيز ويلا بساهم. محاولات أخرى بزيلت الكويت على هذا الجانب طارد العلم ونفضل ولكن قطعه الله وقاتله ذلك الحاجب الكاذب اللعين سبكته دخل على هذه الدار إذا حملت مصرورة على الكويت فأحرق الدورة بما فيها وكان منها هذا المشروعين في محاولات بزيلت وفي محاولات عربية تفشل ولكن. يعني يموت العربشي على هاتف عجلاني <تصفيق> واحد واحد ديه معكود في على الكمبيوتر في بيته اي خلو فوقي انت ده انا قلت محاولات انا ذكرت القصص دكر لها حتى تعرف ان ما فعله المصرش يكون انجاب للاسلام وعيه الاسلام ومنصف يعني غير غير حتى الكاثر. المنصف ينصف حتى وإن كان المنصف او صاحب العمل كاثرا. فهذا المجهوز الذي يبدل في كتاب المرضى المضارس. وكتاب مساحة للسنة جهد عظيم جبار وهو رسلنا في اسلام المولى. م? وتاثر عليه كثير من المستشترقين بلغ سنعة من عشرة سنوات عديدة. كما نفس الفريق ايضا ترفرى على كتابة نهج المفارز أنفاذ مين؟ القرآن هو نفس الفريق. أنت كانت في الناقه على موضوعات الحديث وعلى الحديث وعلى أطرافه على عهد القرآن الكريم. لا هذا لم يتب مالا أتلاه ولكن قدر بعض العلم من آآ من نصف الكفر. كان الشيخ محمد فرق بالداخل نا سابي وانا كان واجب عنه كان مكثبين من قبل الدول نا هذا سلطان حسين كافر كفر وان وميوم الله فانا هلا يجب سلطان يجيب شهر في ورجاتر وخشب وميوم الله طبعا كان اخلي ميوم مصري مش محتاج يا امور وده مش احبالي مصري انا مش مصري وانا اتكلم عن الهاب دي لانا دي مش احبالي مصري لا. فشل الدول العربية، فشل، فشل تجارة الجزء، والله اخي الأمر يعني لو متعلم من ولا متعلم من المين ما ينفع، فلا قاسم يعلم الدراسة هذا ترى التجارة والتجارة حتى لا يقال انني اعمل اشوك عن الناس فكيف هتأخذ اخلص فانت قد سمعت الكلام وقد سمعت المحاورات في المدورات التي تمك الناس وتفرضوه ها؟ زيت ان ما فيش جهات علم الحقيقة كفر اللي يقول لها تنعمل اقوم حالات بفراسة الحديث البخاري امتديا من سورة البحث في مرشد والاحوالي 2000 حديث مع الاشارة اللي اطراح فيه في نفس الكتاب وغلشاته من في من فعل في إيجاد هذا الاستفادة به بذل من بعض المختلفة والحقيقة فيه كتاب جسم مفتاح الصححي مفتاح الصححي هي طرف على الطرف القالب مسلم ولكن هذا الكتاب طبع قديم المزحول لبيع تعال مفتاح المسلم طبعه بعدك طبعات مختلفة على الطبع التي أتمل عليه صاحب مين صاحب هذا فليس صاحب هذا الكلام يستعين بهذا الطارف الذي يحدث على وسطه حي، ويسح في الأوقات الخط، ويسح في الأوقات الخط، لذلك انتظرنا واحتج الكتاب في صورة أفضل. <تصفيق> نقول هنا في كتاب في الكتب خمسة طويلة وحتى لا أقول حارس المدار في مسورة خمسة يعني من النصفين والثاني عشر من الأول والثاني إبن ماجه، إذا اتفق على صحات الكتب الخمسة في هذا قط تسامح، لأنه تفا على صحة الكتب الخمسة، على بشرة ضرورة ولا حتى على بشرة ولا حتى على بلد واحد، أما القول بأن هناك بشرة ضريبة في كتابين المساند مسند، أما بقية الكتب الخمسة وعند يرونها في النسائل على الصفحات هذا أهل المشرك والمغرب كما قال أبو كرر السلافي وقد انكر ابن السلاح عليه أيضا فقال ابن السلاح وهي ذلك يعني رغم أن لا يعتدق عليه أهل المشرك والمغرب إلا أن تبقى أعلى رتبة يعني كتب السلاح أو كتب على هذه الخصوص تبقى أعلى من كالمسند عبد بن حميد ومسند بكير المخلط ومسند أحمل الدحابل والدارومي وميالة والمزار وعبد الوري الثالسي والحسن ابن سفيان واسحاق ابن العوالي وعبد الله بن موسى وغيرهم يعني هذه الكتب التي نسميها غصب الإسلام أعدى رتبة وهو مثل ثانية الحديث من هذه الكتب التي ذكرناها بعد ذلك لأنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديث، والناس في هذه المساجد يعني يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديث بزنس النظر عن الصحابة ودار، بس لما عن الصحابة ودار، ونحن في الدولة المكتسبة التي كانت الصلاة ذكرنا أن البخاري كان لا شرط وعماش كان لا شرط أبو هود كان لا شرط الترمذي كان لا شرط والنسي كان لا حتى ابن باز كان لا شرط وان كان كل رحب المخالف احيانا الا ان من اشترك يبقى اقوى في المرتبة ممن لم يشترك. ممن لم يشترك. بل كان بعض اهل الصنة أو اهل الصنة شرطه كان اشد من شرط المخالي. كان اشد من شرط المخالي. وفي هذا الكلام نزع بناء العلم لكن على اي حال بعض هذا علم قاموا أيضاً أن النسائي كان له شرط في كتابه أشهد من شرط البخاري ومسلم أشهد من شرط البخاري ومسلم وإنك لو أنك نفر إلا على أي حال قامت قيل وأنقله إليكم نقول من خلال حديثك تأخذ نفسي الزيادة في طلب العلم وإن شكل النحلة لتحصيل العلم ولكن أن ذلك وأنا في بداية الطلب وفقير ظل أذكر أنني أكملت قراء كتاب فماذا أفعل؟ لأن من الاستفادة من هذه الهمة وكيف أثير في الخطوات للوصول لما أرفع إليه أقصده ماذا بعد الماعد إن شاء الله تعالى على عدة حال أجاوب عن عاجز الحديث قبل خطره كانت صحابة الله تعالى عليهم ما يجيبون في المسألة النشاء إذا وقعت فإن وقعت أعاد أبو الله عليها. وما كان يسألونها ماذا نفعل بعد أن نفعل كذا. وإذا وقع كذا فماذا نفعل. ولكنهم كانت إذا وقعت الواقعة تكلموا فيها وتحدثوا فيها. وهذا ما جميل جيد جدا معقود لكتاب أصول الاعتقاد للذالك فرج عليه سيدنا في هذه الأهمية. كتاب أصول الاعتقاد للذالك أي. ذكر رابا في ان الثلث لم يقوموا يختون ولا يجيبون في مسائل لم تغزل سيدنا نظرت تعالى الله عليها. هذه المسألة وعما هذه الهمة الله نظام تعالى ان يحفظ عليك وان يزيدها عليكم فكان اهل العلم سابقا لبراتب ونحو سلطة طلب العلم فما كان الواحد منهم يرحل في طلب العلم إلا بعد أن يحرر من علم أهل بلدي، من علم أهل بلدي، فلذا ساروا من علم أهل بلدي، وتمكنوا من الرحلة، فذلك مستحيل في حقي. وانت إذا خرجت من طرقل علمي هنا أو هناك، فلك أن تذهب بعد ذلك الى أجل مشاريفنا، تأخذ عنهم. كنت قادر على ذلك. ونسألها بعد أن يرزوخوا إياكم الدولة التي تتعبذلوا بها في طلب الغذر حتى تصبح عدو نافعا في جرعة المسلمين ومرتها إن شاء الله في الدرس الذي هو بعد دعا عبد مع المعلقات في الصحيحين المعلقات ومعبد المخرين زور قرد هذا وأستاذ أمان لكم وقام الله مع دول الحمد وآد وصحابه السلام